والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون رب مقعدهم خلاف رسول الله وكرهه أي يجاهدوا بأموالهم وأن في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، فإروجعك الله إلى طائفة منهم.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 إنهم تأبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن وعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأول منهم وقالوا زرنانكم al qaa'idi